يندح فيك يا مختارة يا نس مكرم مختارة بالنزمر القيصارة يندح فيك دو تنبار نتحج والي وطيقارة يا مربح وفيه صغار ونالوب طهارة و شفا ونعونا ويكا جانا بك كل الاسراح والنعمة والرضى والقبول اعطانا الرب السماح حين صر ان يكون في بيحا لله في كل صباح عيش سلام يا ذكر بك لتسهل الرب يوصلنا سيدك الرب المعبود بأكالي مورانية واختارك من بيت داود بأيون الكلمة الأزالية في بطل تيات المولود العجل طواف البشري اه يا الإنسان الأول إلى مرتبة فيه حل الملك الممجد تصدح له كل الطغمات لا نزد وياه معبود نعتر سنبيه كل الأوقات لانه اتى يتجسد من سياسه التزينة بسر لا يدرك معناه ولم تحوي عقول سعى انا حواء قد اضرب اذان وسقطه من سم الحيه فوحى واصبح دين عريض من مجد الحريه تتعمل من في العالا مدبر كل البشر اختارك من صدقي كريم وعطاتي مجزا ويكارا آم خصت يا ابنك يقين اختارك من بداوت ليسكن في كبسر وعسين رب المجد حي الماء وتشبهتي بالكاروبيم وقد جبتي عن كل جنود بكل طقوس نورانيه تفضلتي عن عمد السلام داود البرق العين فيه بالمزمار رب حسين فتاوى كم سيبتني فيه يا ملجات للحياره خير لك ان يتكلم بمجدك او ينفض بك اراه المجد اختار حسيت مسجد لخوانا مسجد يا من انت كان في بطيتي وهو كان في ابنى دي من شفر مولود وراتي الرضا الرباحة ف... جامج بحلول احساتي وعاخذ منك النقصي فوق يديك بالله ودي. لابا سديكي رب جنيان البشريه المعطي تعب كل صعام وردع فيه اكلت عدفتا. بحل ابونا يعقوب يا من تحير في الامر وتاخ وتندق وترى عن تدبير الاعطياد بصر يفوق كل ميناداه الرب يسكن فيكي واختارك من دون وارسل قدره لبيوتي بشاره في فالقوض سياحا اللي عليكي ويغلل كل عائل المرهوس بالقوة الالهية فعطاكي رفع في, <تصفيق> <تصفيق> في رؤيا حقيال وقد عاين في المشرق بار مرتفعا والردات فسل فيه عليه حي ايه جاب وتندق وشرح معناه عن سجره في القرصة تحت لديه الذكر مقعية ويولد منها كسائر الغو يا دنيا الشرح في تاويل لما عيندي اثر ونور وعاوز نرس رب جليل وحوالي فزجدني عن جل. فحر كل صدق التأخذين وتندق سلسون تنزول فتنا داو مطار قفر بغرسة عبو غمار السماء سمع في نجزها. وكمال ستكسب من ذكر فتا محترى من سب كريم أكلا بشراف وكراف كهر متنفه به وكمال شارع في أسهاب ها هو ذل بمولد يأشي في عقب الأجيال ويخل الشعب اسرائيل جاك من شاحر مات مطاعو تظهر على الأرض وعلى عطار <تصفيق> قد هزهرت أخرجت اورق والصهار تغير تقية السرات بعد يكسى أخرجت والآبة حتى توريك عن كيازين الأبطار تتربت لتعب الوطلين من يظهر على الارض سلام عام الشارع بنعاني عن ميلاد واحدة مولد من تبق الأزنى وميلاده في عقاب الآب ساحب يولدني يولد مده زميل من ذكر شريفه في الانفاس من حفظ قبيله داود يتجسد مولود كسائر الغموم في <تصفيق> رؤيا مع زرف أبو ابو غلم في الساعه بانفاس كان راه وقمر يضيء تحت رجلات هايتي وتواكب اسماتر تقسيم من حولك وعيانك في الآفات العلوية ضياء اوكي له على القرد علىك قطرح القول وقصر في الشم فيه والقمر السوف في هو يؤنس به برزروك Oh my, promise I'll be a good mother. If not, he will not even have